أغار كان سيستمن ببيك ونخرقا ونخرقا نذنب اكذب نخرسا أغار كان إحثان ببيك ذكر مريش بيوان ون يستلمذن سيقرام يستلمذن, يستلمذن لإنسان أي نريش سينا كلا إن الإنسان ليطهى أن رآه استغنام إن إلى ربك الرجعى ما معنى الإنسان يطغى من قطر ما ليس يسعى إك غرب بك رايت أرأيت الذي ينهى عبد النظى صلى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى ثوالا ونينهون العبد ما يعدي الظل ثوالا هشغف صوري نغي يتسمر سرقما أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ثلاث ما ينكر يزن يروح هل يعلم رب في أربي كل لا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كل لا تطرح واشجد واقترب هلا اثان مو التحرر اثان اجرذذ ونزا ثان ونزا يسخي الدفن دي ما دي الخاطة تخدم اثان غسدي السيور مايس عايحرم الدكال ورادن كنادن السيور ها هذا لا تضعض السجد كان النفق الربض هو ربابيش